خليني نعيد سريعا ما قرانا طيب الحين بغير المكان لان في اشكاليه في الصوت يا شيخ فقط هناك سوف الوقت الان شوف اليوتيوب شغل نعم خلاص بس نعيد سريعا ما قرانا وقالوا وقالوا اليهود في عزير والنصارى في المسيح والمشركون في الملائكه اتخذ اتخذ الله وله سبحانه ونزه نفسه ها تلا نفسه نفسه شغال نعم نزع نفسه عن ذلك بل له ما في السماوات والأرض أي مخلوق أي مخلوق وملك فلا مناسب لشيء معه مع الله فلا ولد كل له قانت منقادون لا يمكن لهم الامتنع عن نشيئته بديع السماوات والأرض مبدعهما وخالقهما بلا سبق شيء أو بديع سماواته وأرضه وإذا قضى أمرا قدر وأراد فإنما يقوله كن فيكون إن كانت تامة أي يكونه فيكون ولا واجب أن هناك حقيقة قول كم المسيح بأمر كل من غير والد والملائكة, والملائكة كذلك ومن قرع فيكون بالنصب فهو واجب الأمر وقال الذين لا يعلمون مشركو العرب أو بعض اليهود والنصارى لو لا يكلمنا الله أي هل لا يكلمنا عيانا أو تأتينا آية فما قال تعالى لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض, من الارض الايه الاسراء كذلك قال الذين لا يعلم كذلك قال الذين من قبلهم من كفار الامم الساعه الماضيه مثل قولهم تشابهت قلوبهم في العناد قد, قد بينا الآيات لقوم يوقنون ايقنوا وطلبوا الحق قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي أيقنوا وطلبوا الحق لا من عاند واستكبر ان أرسلناك متلبسا بالحق بالصدق بشيرا بالجنة ونذيرا من النار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اي لست بمسؤول عنهم لما لم يؤمنوا ومن قرى بصيغة النهي فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل بواي فنزلت قال في الحاشية أخرجه أخرجه عبد الرزاق وعبد, وعبد بن حميد او حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرضي قال السيوطي هذا مرسل ضعيف الاسناد ثم رواه من طريق من طريق بن جرير عن داود بن ابي. أبي عاصم مرفوعا وقال هو معبر الاسناد لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة هذا هذا ما في الفتح وفي الوجيز وهذا القول بعيد جدا فإنه متوسط بين فضائح أهل اليهود والمشركين هذا كلام السيوطي على الطريق تضعيفه له ما تراه في الزر المنثور وقال في الحاوي قمي لم يخرج أي, أي هذا الحديث في شيء من كتب الحديث المعتمدة وإنما ذكر في بعض التفاسير بسند منقطع أو منقطع لا يحتج به ولا يعول عليه قال وقيل معناه لا تسأل عن حالهم فإنك لا تقدر أن تخبر, فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفضاعتها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى كانوا يرجون أن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام إلى دينهم حين كان يصلي إلى قبلة فلما صرفت القبلة أيسوا منه فأنزل الله حتى ذات ملتهم دينهم قبلتهم قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى طريق الحق ولين اتبعت أهواءهم آراءهم الباطلة بعد الذي جاءك من علم القرآن والسنة مالك من, ما من الله من ولي ولا نصير يدفع عنك العقاب وهو, وهو تهديد شديد للأمة قال في الحاشية وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه أفئدة. ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجز الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لمحض الرأي عليهما فإن غالب هؤلاء وإن أظهروا قبولا وأباناً من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله وإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من علم ما يستفيد به أن, هداه أن, هدى الله أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة وجهالة بينة ورأى, ورأى منهار هنا لعله خطأ لأن السياق لا يستقيم والمعنى لا يتضح وتقليد على شفاجر في انهار فهو ذلك ما له من الله من ولي ولا نصير ومن كان كذلك فهو لا محالة محذور وهالك وهالك بلا شك وشبهة كذا في فتح البيان للقنوتي قال الذين اتيناهم الكتابة أي جنس الكتاب من الأمم المتقدمة اتلونه حق تلاوته حال كونهم لا يحرفونه ولا يكتمون ولا ما فيه ويحلون حلال ويحرمون حراما أولئك يؤمنون به أي بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه, ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حلاله وحرامه أولئك يؤمنون بالقرآن لا من يحرف كتابه أو معناه الذين آتيناهم القرآن حال كونهم يتبعونه حق اكتباعه هم المؤمنون بالقرآن لا غيرهم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الكفر بالإيمان قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عالي من زمانكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقرب منها عجل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون كرر ذلك وختم به الكلام وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح وكأنه الفلدك والمقصود بالذات قال في الحاشية لما بين حكاية آدم وهو أبو الجميع وفصل حكايه مخالفات مخالفات بعض اولاده وعدولهم عن الاستقامه اخذ يبين حكايه ابو العرب ابراهيم الذي وفى تحريضا على متابعته الذي وفى تحريضا الذي وفى تحريضا على متابعته وتحذيرا عن وع عن ان يكونوا مثل بعض أولاده فقال وإذا وإذا وإذا بتلا إبراهيم الآية وجيز قال وإذا بتلا اختبر أي عامل معاملة المختبر إبراهيم ربه رب إبراهيم بكلمات في الكلمات اختلاف كثير أي شرائع وأوامر ونها أو نواهي أو ثلاثين خص أو ثلاثين خصلة عشر في البراءة التائبون العابدون التوبة إلى اخره وعشر في أول سوره قد أفلح المؤمنون وسأل سائل أطلع. نعم أصوت تقفع من أين في الكلمات في الكلمات في الكلمات اختلاف كثير أي شرائع وأوامر ونواهي أو ثلاثين خصلة عشر عشر في البراءة التائبون العابدون إلى آخره وعشر في أول سورة قد أفلح المؤمنون المؤمنون وسأل سائل المعالج وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات الأحزاب إلى آخره أو عشر خصال خمس في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواق وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الظافر وندف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء أو مناسك الحج أو أنه كان يقول كل ما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون الروم إلى آخر الآية أو الآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إمامة وغيرها قال في الحاشية قال ابن جرير ما حاصل أنه لا أنه لا يجوز الجزم بشيء بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له ثم قال إن الذي قاله مجاهد أو صالح والربيع والربيع بن والربيع بن أنس أو الربيع بن بالصواب يعني إن الكلمات وقوله إني جاعدك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وما بعده كذا في الفتح قال فأتمهن أدا أداهن تامات وقام بهن حق القيام قال استئناف كأنه جواب, جواب لمن قال ماذا قال له ربه حين أتمهن أو بيان لقوله بتلا عند من يقول هي الكلمات إني جاعلك للناس إماما يقتدي بك وإمامته مؤبدة إلى الساعة قال ومن ذريتي عطف على الكافي أي اجعل من أولادي أمة قال الله لا ينال عهد الظالمين في تفسير أيضا كثير كثير خلاف الأرجح أنه إجابة لملتمسه وإشارة إلى أن في ذريد من لا يصلح للإمامة والنبوة وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يأتون ثم يرجعون ثم يأتون أو موضع ثواب وأن من مشركين أبدا فإنهم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن ويتعرضون لمن حولها أو لا يؤخذ الجان المنتج إليها كما هو مذهب بحنيفة وقيل يأمن الحاج من عذاب الآخرة واتخذ, واتخذ من مقام إبراهيم مقام إبراهيم الحجر المعروف الحجر المعروف أو مسجد الحرام أو الحرم أو مشاعر الحج وقد صح أن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا مقام وبينا إبراهيم قال نعم قال أفلنا نتخذه مصلى فأنزل الله واتخذه إلى آخره وهو عطف على عامل إذ أعني أذكر أو مقدر بقول قال في الحاشية في حاشية مشاعر كعرفه مزدرفة ومنا ومن فسر كلمات بمشاعر الحج فسر مصلى بمدعى فإن إبراهيم قام في هذا المواضع ودعا فيه ثم قال في الحاشية الثانية بيقولنا فيكون عطف على جعلنا البيت مصلى يسن الصلاة خلفها أو مدعى وعاهدنا أمرنا ولانه بمعنى الوحي عدي ب الى الى ابراهيم واسماعيل انطهرا بيتي اي بانطهراه من الاصنام وما لا يليق به أو ابنياه على التوحيد على اسمه وحده قال في الحاشيه الثالثه من الاصنام هذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ولا يليق قال في الحاشيه الرابعه قال ابن جرير وغيره أنه كان يعبد عند البيت في الزمن نوح الاوثان وجيز ومنه قال للطائفين والعاكفين والركع السجود لمن يطوف ولمن يجلس في البيت ولمن يصلي أو المراد من الطائفين الغرباء ومن العاكفين المقيمين والركع السجود جمع راكع وساجد واذ قال إبراهيم رب جعد هذا المكان رب جعل هذا المكان بلدا امنا ذا امن او امنا من فيه قال في الحاشيه نحن الليل نائم هكذا نحن ليل نائم منه ليل لايم نحن ليل نائم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن بدل البعض هكذا بعض بدل البعض أهله صحيح شيخنا نعم بدل البعض من اهله نعم قال ومن كفر عطف على من آمن وهو من كلام الله نبه الله تعالى أن الرزق عام, عام دنيوي لا كالإمامة أو مبتدا تضمن معنى الشرط قال في الحاجة الثانية تضمن أو مبتدأ تضمن معنى الشرط قال في الحاجة الثانية هذا العطف عطف, عطف تلقين كأنه قال قل وارزق من كفر ايضا فإنه مجاب قل وارزق من كفر ايضا فإنه مجاب منهم فأمتعه, فامتعه قليلا خبره وقليلا نصبه بالمصدر, أو نصبه بالمصدر ثم اضطره إلى عذاب النار أي ألجأه إليها وبئس المصير أي العذاب قال في الحاشية يعني المخصوص بالذنب ألجئه إليها ثم أضطره إلى عذاب النار أي ألجئه إليها وبئس المصير أي العذاب أي أن المخصوص بالذنب محذوف وإذ يرفع إبراهيم القواعد الأساس من البيت من البيت ورفعها هكذا ورفعها البناء عليها الجملة عندكم هكذا شيخنا واسماعيل كان يناوله الحجارة يقولان ربنا تقبل منا بناءنا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا ربنا وجعلنا مسلمين لك مخلصين منقادين ومن ذريتنا أي اجعل بعض أولادنا أمة جماعة مسلمة لك خاضعة مخلصة والاصح أنها تعم العرب وغيرهم قال في ان الاعراف قال السدي يعني هاي العرب قال ابن ان الاعراف يقولون ان الاعراف يقولون ان الاعراف من ان الاعراف يقولون ان الاعراف يقولون ان الاعراف يقولون ان الاعراف يقولون ان الاعراف هكذا وأرنا معالم حجنا أو مذابحنا وتب علينا مما فرط عنا أو مما فرط عنا أو مما فرط عنا مما فرط عنا وتب علينا مما فرط عنا إنك أنت التواب الرحيم للتائب قال في الحاشية إنك أنت التواب يعني رحمته وإن اشتملت اشتملت التائب وغيره لكن الرحيم والمبالغ في الرحمة والمبالغ في الرحمة ولذلك خصها السلف بالتائب منه ربنا وبعث فيهم في الأمة المستممة رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو يقرأ عليهم آياته ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل به ويزكيهم عن الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم واضع الأشياء في محالها أو في محالها قال في الحاشية الثانية في الحديث في الحديث قال صلى الله عليه وسلم انا دعوة أبي إبراهيم وجيز ومنهم وفي الحاشة الثالث قال الأول قول حسن وقتاذة وقتادة ومقاتل وأبي مالك وغيرهم والثاني قول عطاء والثالث قول محمد, محمد بن إسحاق منه فإذا <تصفيق> أسأل الشيخ نقف هنا أم نواصل <تصفيق> شيخنا بارك الله فيكم هل نقف هنا أم نواصل بارك الله فيكم ناقف أم نواصل شيخنا ناقف الآن هنا خلاص أم نواصل القراءة ناقف طيب شيخنا أحسنتم بارك الله فيكم وكسب الله أجركم ومساعدكم شيخنا بارك الله فيكم نشعركم الاجازه فيما قرانا <تصفيق> نشعركم الاجازه فيما قرانا وشيخنا <تصفيق> نعم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم بإذن الله شيخنا غدا سنستكمل الجزء الأول من سوره البقرة بإذن الله غدا سنستكمل الجزء الأول سوره البقرة وهكذا سنواصل بارك الله فيكم واحسن الله إليكم وأدام الله فضلكم لكم وفيضكم شيخنا نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين أستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> هكذا بحمد الله تبارك وتعالى قد اتممنا قراءة هذا الجزء في المجلس العاشر بإذن الله يوم الغد نستكمل الجزء الأول من سورة البقرة وهكذا نواصل نلتقيكم بإذن الله غدا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته